مهما اتفقنا في مواقف نختلف هذه الحقيقة نقر فيها ونعترف ونختلفنا يبقى صافي حبنا رأيك وراي ما هو ذنب نقترف أصل العلاقة بيننا أخذ وعطى لا تسمح الموجة خلاف وتنجرف لا تسمح الموجة خلاف وتنجر بلنا اتفقنا في مواقف نختلف هذه الحقيقة نقر فيها ونعترف ونختلفنا يبقى صافي حبنا راي كواي راه Kötü, kırıcı, kırıcı, واللي بنيناه بعمر ما ينسف لا تنسى اني متفق في كل شيء واللي بنيناه بعمر ما ينسف نبعى المحبة نروي منها قلوبنا من عذب ما يوم إن زلالة نرتشف من عذب ما يوم إن زلالة نرتشف لما اتفقنا في مواقفنا اختلاف هذا الحقيقة نقرر فيها ونعترف ونختلفنا يبقى صافي حبنا رأيك ورأي ما هو ذنب النقت فصل العلاقة بيننا أخ وعطا لا تسمح الموجة خلاف وتنجرف لا تسمح الموجة خلاف وتنجرف لو نختلف وياكلك وجهة نظر. روحك وروحي بالمحبة تأتلف لو نختلف وياك ولك وجهة نظار روحك وروحي بالمحبة تأتلف ممكن نحب ونختلف أنا أعترف فكر بعد, فكر, فكر بعد أنت وحاول تعترف فكر بعد أنت وحاول تعترف لما في مواقف نختلف هذه الحقيقة, الحقيقة نقضى فيه ونعترف ونختلفنا يبقى صافي حبنا رايك ما هو ذنب نقترف وصل العلاقة بيننا أخذهم لا تسمح الموجة خلاف وتنجل لا تسمح الموجة خلاف وتنجل, وتنجل, وتنجل قدمت لكم هذه الأنشدة من موقع شبكة ملامح